سب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما لتذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم لعلهم يهتدون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 يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم في يوم كان مقداره ألف سنة من ما تعودون ذلك عالم الغيب والشاهد العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه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 وجعل الله هدى لبني إسرائيل وجعل منهم أئمتي يهدون بأمرنا لما صبروا لما صبروا وكانوا بأياتنا يقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون